زهبس يتو طلب شهتو قال ما عرفش شيء بس الصحبو قال ما تخفش بكرة تبقىبري زهبس يتو طلب شهتو قال شيء بس الصحبو قال ما تخفش بكرة هتبقى راح القاضي وقال له يا عم القسم اللي حلفتو قال له دا صحبي وانا ما أقدرش أبيع وكده فدكتو قال له يا عم الشعب ده قادر ولا هيسيب حقه وهيطلع اقوى من الأول ولا يرضى هزيمته اه زهب سيادته طلبه شهدته قال ما عرفش شيء بصل صاحبه قال ما تخافش بكرة تبقى بريق وعملت ساعتها بطل جامد دلوقتي نسيهم الحن لعيلتك دي هتيجي عليك وعليهم اه زهب سيادته طلبه شهدته قال ما شيء بص لصاحبه قال ما تخافش بكرة تبقى بريء